ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا, أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون